وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَلَجْيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْمِلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ